وَلوو أنهُ قالوا سمعْنَا وَأَطَعْن وَسممَع وَظُرنَا لَان خَيرَ لهُم وَقومَ وَلاك لا عَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفرْرِهِم فَل يؤمنِونَ إللاا قَللا